يقول الإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال الحديث السامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما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 عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى هذا الحديث كنا بدان الكلام عنه في درس ماضي وعرفنا أنه مما أخرجه الشيخان بل إن هذا الحديث روي من طرق مختلفة بياسانيد متعددة حيث رويا من حديث ابن عمر ومن حديث انس رضي الله تعالى عنه ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ومن حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ومن حديث جابر بن عبد الله إلى غير ذلك وعرفنا مما سعرضناه في الدرس الماضي أن هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان يعصم دمه وماله إذا نطق بالشهادتين وبهما يدخل في الإسلام ولا يحتاج يعني في الحكم عليه بالاسلام حتى يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه لان اقامه الصلاه وايتاء الزكاه لها اوقاتها انما يحكم له بالاسلام بالنطق بالشهادتين والدليل على ذلك ما جاء في قصه عذيب اسامه تار ابن زيد رضي الله تعالى عنهما لما رفع السيف يريد قتل الرجل فنطق بالشهادتين لكن اسامه رضي الله عنه غلب على ظنه انه انما قالها خوفا وانما قالها من اجل ان يحسن دما فنفذ فيه القتل وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عتابا شديدا وقال هل قتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال يا رسول الله انما قالها خوفا قال هل لا شققت عن قلبه فعلم من هذا ان النطق بالشهادتين كاف في ان يحكم على الانسان بانه دخل في الاسلام وانه يحرم دمه وماله لكن ان حان وقت بقية الاركان كالصلاة والزكاة وصوم رمضان فان فعلها فإنها تزيده إيمان وإسلاما وإن انتنع عن فعلها فإما أن يجحدها ويدعي أنها ليست من الإسلام فهذا يستتاب وإلا قتل لأنها من حق الإسلام ولانها من حق الشهادتين وهي التي استدل بها ابو بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاه لما امتنعوا عن دفع الزكاه وقالوا انها جزيه وانهم كانوا يدفعونها الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي مامور باخذها حيث قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعطونه لنبي الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله واستدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عمر بقوله إلا بحقها وإن من حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والذي عرض له الإمام ابن رجب في هذه المسألة ان قتال غير المسلمين يمتنع بمجرد النطق بالشهادتين فان نطقوا بالشهادتين حكم باسلامهم وكانوا محرمي الدم والمال والعرض ثم يطالبوا ويخاطبوا بفروع الشريعة ومنها الصلاة والزكاة والحج ورمضان فإن أدوها فقد حققوا بهذا أركان الإسلام وإن امتنعوا فينظر ما سبب المنع فإن كان المنع جحودا وإنكارا للوجوب فهؤلاء يستتابوا وإلا قتلوا وهو أمر متفق عليه بين أهل القبلة أن من جحد شيئا من أركان الإسلام يقتل بعد أن يستتاب ويبين له وتقام عليه الحجة لكن لو تركها على سبيل الكسل والتهاون والضلوع في المعاصي هو يعترف بوجوبها لكن لا يصلي كما هو شان كثير من أفراد الأمة الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية قوم لا يصلون وان سألته لما لا تصلي يعتذر اما بكونه مشغول الشغل اخذ عليه الوقت او ان لباسه غير طاهر او ان الصلاه تحتاج الى استعداد او غير ذلك مما يتبجح به كثير ممن يمتنع عن أداء الصلاة فهؤلاء الذين يتركون الصلاة لا على الجحود وإنما على سبيل التهاون اختلف أهل العلم في حكمهم فذهب أهل الحديث وأهل الظاهر والإمام أحمد في أشهر رواياته إلى أنهم يستتابون فإن صلوا والا يقتلون والإمام أحمد يرى أنهم يقتلون كفرا بمعنى أن الواحد منهم إذا قتلناه لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نرثه ولا نورثه لانه ليس من اهل لا اله الا الله وذهب جمهور اهل العلم من الفقهاء الى ان تارك الصلاه تهاونا هذا يحبس ويؤدب ويجبر على اداء الصلاة فإن امتنى وأصر نقتله لكن القتل حد يقتل حدا بمعنى أنه مرتكب كبيره هذه الكبيرة حدها القتل كمن يزني وهو محصن فإنه يقتل بالرجم لكن إذا قتلناه قتله يكون بمثابة التوبة ولذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويعد منهم ويخشى عليه من عذاب الله لأن الله تعالى توعد تارك الصلاة والمتساهلين فيها فقال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وأخبر سبحانه وتعالى أنه إذا ما نظم أهل النار في النار يسألون ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين فلذلك الحكم متقارب يعني الكل يحكم بالقتل لكن الجمهور يحكمون بالقتل حدا والامام احمد رحمه الله واهل الحديث يحكمون بالقتل كفرا هنا يشير الحافظ ابن رجب رحمه الله الى هذه المسألة ويبين ان من ترك اركان الاسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج ما الحكم باتفاق اهل اهل الملة وباتفاق اهل القبلة وباتفاق علماء المسلمين ان من ترك واحدة من هذه جاحدا لها فانه يكفر ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ومفهومه أنهم إن لم يفعلوا فليس لهم عهد وأما مسألة الحج فالله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر يعني جحد وجوب الحج وأنكر ومن كفر فإن الله غني عن العالم لكن لو تركها الناس تهاونا كشان كثير ممن ينطق بلا إله إلا الله فقد يصلي لكنه لا يصوم واذا سالته لماذا لا تصوم يقول انا لا ازال شاب حتى يعني اهرم حتى اصير شيخ حتى تكبر سني ذاك الوقت اصوم وهكذا في الصلاه او ما نجده من بعض الناس انه يقصر صلاته على يوم الجمعة لا يصلي الا الجمعة وبقية الاسبوع هو في اجازه عن الصلاة وهكذا في رمضان ربما صام اول يوم او اليوم الاول والثاني ثم يدعي انه عاجز عن الصوم لانه مكلف بشغلين ولانه ولانه فيتهاون عن الصيام وهكذا بالنسبة للزكاة لا يدفعها ويتهرب بدعوى ان هذا الجزء من المال الذي سيدفعه للفقراء هو اولى به لان عنده من المصاريف والتكاليف وغير ذلك مما نسمعه من اعذار من يمتنع عن دفع الزكاة واما الحج فحدث ولا حرج لا يحج الواحد الا اذا بلغ من السن بلغ سنا معينة وربما لم يفكر في أداء الحج فتخترمه المنية فما الحكم أورد الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث آراء أهل العلم فهناك روايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن من امتنع عن أداء الزكاة تهاونا، أما الامتناع جحودا، فقد عرفنا الحكم مما ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث قاتل مانعي الزكاة وعدهم من أهل الردة لأنهم جحدوا وجوبها. وقالوا لحن لا ندفعها لأبي بكر ودفعها لأبي بكر بمذابة الجزية فقاتلهم هو والصحابة رضوان الله عليهم وأسروا منهم من أسروا ووزعت أموالهم غنيمة على المسلمين وأجريت فيهم أحكام أهل الردة لكن من تركها تهاونا اهل العلم كثير منهم والجمهور على ان الامام يحملهم على دفعها ومنهم من يرى انه يدفعها ويأخذ الامام نصف ماله غرامة لما ورد إنا آخذوها وشطر ماله ومنهم من يرى أنه يكتفى بأخذها قسرا لأن هؤلاء الذين يمتنعون عن دفع الزكاة وإن توعد الله جل وعلا توعدهم قالوا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يكوى يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جيء به يوم القيامة وجيء بابله وغنمه وبقره على أسما ما تكون ثم يلقى به في وادي قرقر بحيث تضع تطأه بأخفافها وتعضه باسنانها كلما انتهى آخرها بدأ أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذا وعيد من لا يدفع الزكاة واما الذعب والفضة فكما جاء في القرآن كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتحول إلى ثعابين تعضه وتنشر فيه أسمامها كل ذلك نكايه وعذابا إلى أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس في ذلك اليوم ولهذا الوعيد الشديد لمن امتنع عن دفع الزكاة تهاونا لكن هل يخرج عن الملة من تركها من منعها يروى عن الامام احمد رحمه الله انه يرى من امتنع عن اداء الزكاة تهاونا ايضا يخرج عن الملة لان الله تعالى يقول تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ما فرق بين الممتنعين جحودا أو تهاونا وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لقاتلتهم عليه وقتاله إنما هو مبني على الحكم عليهم بالكفر والجمهور على أنهم يؤدبون ويؤاخذون ويحملون ويجبرون على دفع الزكاة إلى ان يتوبوا وللإمام أن يحبسهم وأن ينكل بهم وأن يعزرهم حتى يدفع الزكاة وهكذا بالنسبة للصوم وهكذا بالنسبة للحج وإن روي عن الإمام أحمد أن من ترك الحج يكفر مستدلا بآثار تروى عن علي رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد هممت أن أكتب إلى الولاد فلينظروا من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وهكذا يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه حكما على من؟ امتنع عن اداء الحج فليمت يهوديا او نصرانيا من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا ويروى ان هذا الحديث يعني رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الصحيح انه موقوف على علي رضي الله هذه بعض المسائل التي عرضها الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الشارح قال وقد ظن بعضهم يعني بعض علماء الحديث الذين شرحوا وفسروا أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهذا الفهم يعني ضعفه الحافظ ابن رجب، فهو يرى أن الكافر يكتفى منه بالشهادة بالنطق بالشهادتين ثم بعد ذلك يطالب بأفراد أفراد وفروع الشريعة والتي منها الصلاة والزكاة فإن امتنع عن الصلاة ان جحدها يكفر وإن تهاون بها يعد مرتكبا للكبيرة يؤدب ويعزر على ادائها وإلا يعني إن امتنع ولم يؤد, ولم يؤد الصلاة يقتل حدا قال وقد ظن بعضهم ان معنى الحديث ان الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادة ويقيم الصلاة ويوتي الزكاة وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع يعني جعلوا مثل هذا الحديث دليل على ان الكافر يخاطب بفروع الشريعة يعني بالواجبات التي فرضها الله على المسلمين وهي مسألة يعني خلافية بين علماء الوصول من الفقهاء وغيرهم والظاهر ان الكفار والذين لم يدخلوا في دين الاسلام لا يخاطبون بفروع الشريعة لا يخاطبون بفروع الشريعة بل انهم لو فعلوها لا تقبل منهم ولا تصح فالكافر لو صلى وهو على كفره مجاملة للمسلمين كما يحدث في بعض البلدان يحضر مواسم المسلمين وأوقات عباداتهم من لا يؤمن بالله ومن هو على اعتقاد كفر ويفعل ما يفعله المسلمون بدعوى أنه يشاركهم ويشاطرهم عبادتهم، فهذا لا تقبل منه فلو صلى الكافر او دفع الزكاة او خرج الى الحج او صام، فانها لا تقبل منه لانه لا يخاطب بفروع الشريعة قال وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع وفي هذا نظر وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا يعني انه قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله وكان صلى الله عليه وسلم اذا اراد الغزوة يوجه للكفار الدعوة ويخيرهم بين ان يمطقوا بالشهادتين ويدخلوا في الاسلام او انهم يدفعوا الجزيه فان امتنعوا عن ذلك قاتلهم فمجرد ان بالشهادتين كافي في عصمة دمائهم واموالهم قال وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا عليا يوم خيبر دعا عليا رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فاعطاه الراية يعني في القصه المشهوره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اعطى الراي قبل ذلك اليوم بعض الصحابه رضوان الله عليهم لكن ما فتح عليهم ثم قال في ليله ذلك اليوم لاعطينا الراي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فبات الصحابة رضوان الله عليهم يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها لانهم كانوا حريصين رضوان الله عليهم على هذا هذا الفضل لان هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائد بانه يحب الله ورسوله وانر الله ورسوله يحبونه فلما أصبح واستعرض الناس وكل يتطلع سأل عن علي رضي الله تعالى عنه فقالوا يا رسول الله إنه أرمد يعني إنه مريض يشكو عينيه فدعاه صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه وهذا كان من الاعجاز من علامات النبوه ان الله سبحانه وتعالى يبرئ ببصاقه المريض ثم اعطاه الرايه وقال له انطلق على رسلك لان يهدي الله بك رجلا واحدا او قاتلهم انطلق قاتلهم على قاتلهم باسم الله فانطلق رضي الله عنه ثم وقف قال على ما اقاتلهم قال قاتلهم حتى يقولوا لا اله الا الله يعني جعل الغاية أن ينطق بالشهادتين فلم يطلب منه أنه مع نقطهم بالشهادتين أن يقيم الصلاة ويؤت الزكاة قال دعا عليا رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي رضي الله عنه شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك يعني نطقوا بالشهادتين فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل يعلق الإمام رجب على هذا النص يقول فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام يعني تأتي في المرحلة الثانية أنهم إن أقابوا الصلاة وآتوا الزكاة فقد حققوا معنى لأ الشهادتين وإن امتنعوا فقد نقضوا بهذا الامتناع الاقرار بالشهادتين قال ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم قال ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقامة الصلاة من إقام, من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن الكريم قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فجعل يعني تخلية سبيلهم من شروط تخلية سبيلهم إقام الصلاة وإتاء الزكاة وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فنص على اقام الصلاه وايتاء الزكاه وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله ومن جعل الدين لله ان يقيموا الصلاه ويؤتى الزكاه وقال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم فهذه الآيات ظاهرها أنه لا يقبل من الكافر مجرد النطق بالشهادتين إلا إذا أقام الصلاة وآت الزكاة وهذا من الأدلة التي سدل بها بعض من قال إنه لا يكتفى من غير المسلمين مجرد النقم الشهادة بل لا بد من اقام الصلاة واتاء الزكاة والذي بينه ابن رجب رحمه الله كأنه يقول المسألة على مرحلتين المرحلة الاولى انهم اذا نطقوا قبلوا مبدأ الشهادتين فان نطقهم بالشهادتين يعصمهم من القتل فاذا امنوا ونطقوا بالشهادتين استوجبوا بقية اركان الاسلام فان حان وقت الصلاة وجب ان يؤدوها وإذا حان وقت الزكاة تعين عليهم أن يدفعوها وإذا دخل شهر رمضان وجب عليهم أن يصوموا وهكذا فإن امتنعوا عن فعل هذه الواجبات وجحدوا وجوبها عندئذ يقاتلوا ولا يقبل منهم حتى يؤدوا هذه الواجبات نعم ما فهم سؤالك كيف لا يشترط على يعني نحن عندنا انسان يريد ان يدخل في الاسلام نقول له المطلوب منك الان ان تنطق بالشهادتين فإذا نطق بالشهادتين ننتظر حتى يحين وقت الصلاة فنأمره بالصلاة وهكذا بالنسبة للزكاة متى كان من أهلها وهكذا إن كان من أهل الصوم والحج فلا نوجب عليه هذه الأركان إلا في حينها وفي وقتها، أبا؟ ومر بنا في درس ماضي ان بعض من اراد الدخول في الاسلام اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يصلي وان لا يصوم ها واشترط بعضهم ان لا يصلي الا مرتين في اليوم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الدخول في الاسلام لانه هو الاولى ولما حان وقت الصلاة أمرهم بالصلاة قال روي أن وفد هواز طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعطوا الزكاة فقبل ذلك منهم لكن قال سيعطون الزكاة يعني قبل ذلك منهم الآن يعني يدخلوا في الإسلام وإذا حان وقت الزكاة لكل حادث حديث وأخبر عنهم سيؤدون الزكاة وفعلا أدوها لأن الإنسان إذا أشرب الإيمان في نفسه وعلم أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وعلم أن هذه الواجبات التي يؤديها هي ليست يعني تكاليف بقدر ما هي ثواب وبقدر ما هي فضل وبقدر ما هي رحمة له فإنه يؤديها ويفعلها عن طيب نفس فاذا علم ان الصلاة مناجاة بينه وبين ربه وان الانسان باداء الصلاة يكفر سيئاته وتزداد حسناته وترتفع درجاته فانه سيؤديها من هذا المنطلق وهكذا بالنسبة لبقيته الفراعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تدرج في دعوته حيث بدأ بالأهم ثم يأتي بعد ذلك المهم فإذا ما أراد إنسان أن يدخل في الإسلام نقول له لا بأس ادخل في الإسلام وإن قال لكني ما أستطيع عن الصلاة وكذا نقول له ادخل واسأل الله تعالى أن يعينك على أداء الصلاة وعلينا أن نحثه على أداء الصلاة وأن نبين له الفضل وأن نبين له مكانة الصلاة في الإسلام وأن نبين له أن هذه الصلاة إنما هي فعل ينتفع هو به شخصيا والله سبحانه وتعالى يعني لا تنفعه صلاته ولا تضره يعني عدم صلاته لكن هذا الفعل يعود عليه والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهذا الحديث صحيح. مر بنا في الدرس الماضي أنهم اشترطوا أن لا يصلوا إلا صلاتين في العشي وفي الإبكار وأن لا يؤد الزكاة وفي بعض الروايات ان لا يقاتلوا ان لا يجاهدوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهم سيصلون وانهم سيجاهدوا نعم اخبر لكنهم ما كانوا مؤيدين بالوحد لما اشترطوا وقالوا نحن لا يعني ندخل في الاسلام لكن لا نصلي ولا كذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم من حيث المبدأ كذلك نحن نقبل منهم من حيث المبدأ لان الفرق بين المسلم والكافر نطمي بالشهادتين فهو اذا دخل في حضيرة الاسلام وبين له وفسر له الاسلام بعد ذلك نلزمه به قال وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا وإن لا أغار عليهم وجاء في بعض الروايات إذا سمع أذانا كف لأن وجود الأذان في هذا المجتمع دليل على أنه يوجد فيه مسلمون فالناس الذين يقيمون ال... الاذان خاصة عند صلاة الفجر اكبر دليل على وجود الايمان ولذلك حتى لا يقتل او يؤذي المسلمين وان كانوا وان كان بينهم كفار ينتمع وهذا هو الذي جرت عليه أحكام الشريعة فإن الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتال الكفار يوم الحديبيه من قتال أهل مكة وان يغير عليهم لأن فيهم مسلمين قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما قال وإلا غار عليهم ما احتمالا يكونوا قد دخلوا في الإسلام لأن وجود الأذان يدل على ذلك وكان يوصي سراياه يعني التي يبعثها إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا لأن هذه من علامات وجود الإسلام قال وبعد صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه ها؟ نعم أحسن وقد بعث عيينه بن حصن رضي الله عنه إلى قوم من من العنبر فأغار عليهم ولم يسمع اذانا ثم ادعوا أنه أنهم قد أسلموا قبل ذلك وبعد صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أهل عمان سلام أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأد الزكاة وخط المساجد وإلا غزوتكم قال خرجه البزار والطبراني وغيرهما يعني من أصحاب المسانيد والمعاجه قال فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم ينتني عن قتالهم وفي هذا وقع تناظر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر رضي الله عنه لابي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لا ان من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم فقام عمر رضي الله عنه فقال والله فوالله ما هو الا ان رأيت ان الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق لان معظم او كثير من اهل الردة الرد الردة الذين وقعت منهم الردة في أيام أبي بكر كانوا على أحوال جماعة لفظوا الإسلام مطلقا ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل قبل الدخول في الإسلام من عبادة الأوثان وما إلى ذلك فهؤلاء ارتدوا وخرجوا عن الملة وقوموا بقوا على لا اله الا الله محمد رسول الله لكنهم منعوا الزكاه وقالوا الزكاه كنا ندفعها للنبي صلى الله عليه وسلم واما بعد من بعد النبي فلا ندفع له لانها تعد جزيه وتعد بمثابه يعني الجزيه وظنوا ان الدفع دفعها إنما هو يعني شيء يأخذه الإمام لنفسه في حين أن الزكاة إنما تدفع لمصلحة الفقراء والمساكين لمصلحة أهل الزكاة فأبو بكر رضي الله تعالى عنه اعتبر هذه الطائفة جاحدة للزكاة جاحدة لركن من أركان الإسلام فتعين عليه قتالها وهذا الذي حمل عليه الصحابة رضوان الله عليه ونازعه وراجعه في ذلك عمر رضي الله عنه ثم وافقه لكن استقر الأمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه على ان من منع الزكاة ينبغي ان يتحقق في امره هل منع ذلك جحودا وانكارا او انه كان متأولا لان بعض العرب كانوا جمع الزكاة و أرادوا أن يبعثوا بها إلى ابي بكر لكنهم تباطؤوا ولم يسرعوا بها وتجمعوا مع غيرهم فهؤلاء يعني لم يجحدوا الزكاة وإنما توقفوا عن دفعها على سبيل التأويل وينتظر ما هو الوضع الذي سيكون عليه الناس وهل سيغلب أهل الردة أبا بكر أو أن أبا بكر رضي الله عنه سيغلبهم فنظمهم أبو بكر رضي الله عنه في سلك من منع الزكاة وأما بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني تناول الفقهاء هذه المسألة بشيء من التفصيل وفرقوا بين الجاحد والمتأول ولذلك يقول هنا فابو بكر رضي الله تعالى عنه أخذ قتالهم من قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز يعني إذا منع الصلاة أو الزكاة ومن حقه أداء حق المال الواجب وعمر رضي الله تعالى عنه ظن أن مجرد الاتيان بالشهادتين يعصم الدمى في الدنيا تمسكا بعمومي. اول الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واني رسله كما ظن طائفة من الناس ان من اتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الاخرة تمسكا بعوم الالفاظ او تمسكا بعوم الفاظ وردت يعني أن من قال لا إله إلا الله حرم الله دمه على النار ونحو هذه الحديث وهذا حق لكن هذا لا يمنع أنه يعذب شاعر رب سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان من مات مرتكبا الكبيره امره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال وليس الامر على ذلك ثم ان عمر رضي الله عنه رجع الى موافقه ابي بكر عندما شرح الله صدره كما شرح صدر ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال وقد خرج النساء قصة تناظر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بزيادة وهي أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذه الزيادة التي ذكرها النسائي يقول وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ايضا ولكن هذه الرواية اخطأ فيها عمران القطان اسنادا ومتنا قال هو ائمة الحفاظ منهم علي بن المديني وابو زرعة يعني الرازي وابو حاتم الرازي والترمذي والنسائي لأنه لو كان فيها النص على الصلاة والزكاة لما كان النزاع بين أبي بكر وعمر لا هو النص ورد إلا بحقها لكن هذه الرواية تروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر الصلاة والزكاة وهي محل يعني الرواية أوردها مسلم من حديث ابن عمر لكن هل هذه هي الرواية التي جرت بين ابي بكر وعمر لأنها لو كانت جاء النص في الصلاة والزكاة ما كان هناك نزاع بينهما قال ولم يكن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر وإنما قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهذا أخذه يعني أبا بكر رضي الله عنه والله أعلم من قوله في الحديث إلا بحقها وفي رواية لله إلا بحق الإسلام فجعل من حق الاسلام قام الصلاة وايتاء الزكاة كما ان من حقه الا يرتكب الحدود وجعل لا كل ذلك مما استثنى او من وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله الا بحقها لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة هذا قول عمر قول أب بكر رضي الله عنه من حقه أن يرتكب الحدود كما أن من حقه أن يرتكب الحدود هكذا عندنا يعني أنها بالياء وليست بالتاء عندكم النسخة ترتكب ان كانت بالتاء فهي مبنية للمجهول وان كانت بالياء فهي مبنية لمن يعني اضمر فاعله ان يرتكب المسلم الحدود قوله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال قال يدل على ان من ترك الصلاة فانه يقاتل لانها حق البدن فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال وهذا القياس الذي اجراه أبو, ابو بكر رضي الله تعالى عنه انما اجراه لانه يرى ان الامرين والمسألتين حكمهما واحد وانه قد استقرى في نفوس اهل الاسلام ان تارك الصلاة يقاتل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام وامر برجل يصلي بالناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم ضيوتهم لكنه لم يفعل ذلك لما فيها من الأطفال والصبيان وكذلك ما جاء من الوعيد في من ترك الصلاة أنه يقتل فلما استقر في نفوس المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم أن تارك الصلاة يقتل قاس أبو بكر رضي الله عنه تارك الزكاة عليه قال وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه لأنه جعله أصلا مقيسا عليه وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه وإنما أخذ من قوله الا بحقها فكذلك الزكاة لانها من حقها وكل ذلك من حقوق الاسلام. <تصفيق> ها? <تصفيق> العلة في القياس ايش? هو قاس جواز قتل تارك الزكاة على قتل تارك الصلاة والعله لأنها من حقوق الإسلام فما جاء في النص إلا بحقها فلما كانت هذه حقا من حقوق الإسلام والزكاة حق من حقوق الإسلام جعل الحكم فيه واحد ويستدل ايضا على القتال على ترك الصلاة بما في مصحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء ومنكرها فقد سلم ولكن من رضي وتابعه يعني هو الذي يأثب فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا يعني ما دام أنهم يصلون فلا تجوز يجوز قتالهم وحكم من ترك سائر عركان الاسلام اللي هي الزكاة والصوم والحج ان يقاتلوا عليها